ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 إن الذين يأكلون أَمْوَالَ اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نَارًا إنما يأكلون فِي ناراً وسيصلون سَعِيرًا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 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فأذوهما. فَإِذْ تَبَى وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابَ رَحِيمًا إِنَّمَا التُّوُبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أَبْجَاءَةً ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ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 ان مختلن فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالمحل ويكتمون, ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعددنا للكافرين عذابا مهينا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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا لين بألسنتهم, لين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ف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 والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا.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 جل قريب قل متى قل عد الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وَإِذْ تصبهم حَسَنَةٌ يَقُولُ هذه مِنْ عِيدِ اللَّهِ وَإِذْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هذه مِنْ عِيدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِيدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا الْقَوْمِ فَمَا لِهَا الْقَوْمِ لَا يكادون يفقهون حديثا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 ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصيرة صدورهم أو حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلواكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوا وَالْقَوْمَ إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ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 متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَقَضِي بَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا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 وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدِرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلْتَقُصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ إِنْ خَفْتُمْ أَيَّ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَر إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقوم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى لم يصلوا, لم يصلوا فليصلوا معك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 ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا او تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم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 اتي الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادل القيامة. أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله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 إذًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فأولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن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 كتاب في يت من نساء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 وَأَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله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 يَشَأ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِأَخْرِيٍّ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا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 أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرا, كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلًا بشري المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 يوم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة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 لَيْ يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما, فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا